السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصليف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثير يسمع آيات الله تتلى عليه ثم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 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ما السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يُغْفِرُونَ لِلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 بيزنات من الأمر فمختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ومن بنى قضي بينهم يوم القيامه في ما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها فَتَتَّبِعُونَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يَنفَعُوكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَرَفُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً ۗ أَمْ حَسِبَ حَيَاتُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَأَمَّا يَحْفَرُونَ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 وختم على سمعي وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا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 لكن ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا ق إلَ ي الكم فيلَ رب في ما يج مَكم إ يَ القم فيلَ ريد فيهِ وَلاك نك غًَا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 فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لَا ريب فيها قلتم